يا جنود الله خوضوها ودود انها الجنات تدعوكم فجودوا يا جنود الله وذودوا انها الجنات تدعوكم فجودوا في سبيل الله ارواحا تجود يا جنود الله فادوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنو يا جنود الله خوضوها وذودوا إنها الجنات تدعوكم فجودوا يا جنود الله خوضوها وذودوا إنها هل جنات تدعوكم فجود انتم جند المعالي والهدا لكم في الكون والله نديد انتم جند المعالي والهدا ما لكم في الكون والله نديد